والخيل و ا ل ب غ ا ل و ا ل ل ح م ي ر ر ت ك ب و ه ا و ز ي ن و ي خ ل ق ما ل ا ت ع ل م و ن وعلى ا ل ل ه قصد ا ل س ب ي ل و م ن ه ا جائر ولو ش ا ء ل ه د ا ك م أ ج م ع ي ن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 وما ذرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما ضريا وتستخرجوا منه ح ل ي ه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و موسوعه النابلسي للعلوم م ت ت ه د ن و ع ل ا الاسلاميه ت و ب ن م يخلق كمن ي ق أ ف ل ت ذ ك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 ليكفروا ب موسوعه ا آتيناهم ت ت م ف ع ا ف ف ت النابلسي ي للعلوم ن الاسلاميه ت موسوعه ا ي ش ت ه أحدهم م و النابلسي كظيم يتوارى من ق و م م سوء م ش ر ب ل ه ع ل ى ه و م ا ل ت ر ا ب أ ل ا ساء م ا ي ح ك م و ن موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ي اسماء الله الحسنى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 وأنهم ش ر و ن ه الهدى ل ل ق أرسلنا ل إ أمم من ق ب ل ك فزين ل ه م الشيطان أ ع م م ا ل ه ه ف و و ل ي ه م ا ل ي و م ولهم ع ذ ا ب أ ل ي م و م ا أ ن ز ل ن ا عليك ل ا ك ت ا إلا ب لتبين ل ه م ا ل ذ ي اختلفوا فيه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 ل ف ي بطونه من ب ي ن فرث ودم ل ب ه ا ل ص ا سائغا ل ل ش ا ر ب ي ن و م ن ث م د ر ا ت و ا ل أ ن ا ب تتخذون منه س ك ر ورزقا ا حسنا إن ف ي ذلك لآية لقوم يعقلون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 ل ر ك ه الهدى ي ع م ب ع ل شركه ي ا إن دعويه غير فما ربحيه ن ف ذات برد ر ز ق م على م و ن اجتماعي أ ي ن ه فهم م ه سواء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 و موسوعه ا ل ذ ن ا ب ف ل ا ي خ ف ل ع ن ه م و ل ا هم ي و ن الذين وإذا أشركوا ا رأى ر ش ك ء ه م ق ا ل و ا ربنا ه س ل ا ء شركاؤنا الذين كنا الذين ندعو م ي ن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 فمن اغضر و غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال